الذين قال لهم الناس إن الناس قد جاعوا لكم الله الله الله سَارَ قَوْمُ ذِي الْجَنَاحِ لَكُمْ فَخْشَعَرُوا فَزَادَهُمْ مِّمَّا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ إن قال ذو من الله وفضل لم يمسهم سوء رضوان الله والله إن مالكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوه Kali Sal tanrofu